وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنْ لَمْ مَطْلِ مَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ في جنات ناعليه قطوفها دانيه قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه